بسم الله الرحمن الرحيم الإفلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ يُجَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّرَن عنهم سيئاتهم ولن جزّيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تقعهما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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إن كنا معكم هو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا الله الذين آمنوا ولا من المنافقين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا، ولنحمي الخطاياكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عن كانوا يفترون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 وإبراهيم إذ قال لقومه عبود الله واتقواه ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إنكم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثن وتخلقون اذكاء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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرضِ وَلا فِي السَّماءِ وَمَا لَكُم وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ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 قالوا قتلوه أو حرقوه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأجاهه الله من النار إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بَعْضُكُمْ ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا, وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وَآتَيْنَاهُ أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجيهنه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسولنا لقسى ابيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا منجوك واهلك الا امرااتك كانت من الغابرين إنا مُزِلُون على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجزا من السماء إلّا ما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينت لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله ورجُل يوم الآخر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 نساكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم بَلْأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا أَخَذْنَا أَعْلَمُونَ ۚ أَوَقَدْنَا الْأَرْضَ عَلَيْهِ أَنْعَمْنَا عَلَيْهَا وَقَدْ أَنْعَمْنَا عَلَى الْأَرْضِ وَقَدْ أَنْعَمْنَا عَلَى الْأَرْضِ من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها وما يعقلها فَلَقَالَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لِّالْمُؤْمِنِينَ أَتُلُومَا أُوْحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْل الكتاب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 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن ها أولائ من يؤمن به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 قل كفاف الله بيني وبينكم شهيدا. يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أَجَلٌ مُسَمَّى لجَاءَهم العذاب وليأتي أنهم وهم لا يَشْعُرُونَ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوو ما تتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فأي يعبدون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 من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ إِمَّا أَنفَأحِيَابِهِ الْأَرْضُ فَأَحِيَابِهِ الْأَرْضُ مِن بَعْد مَوْتِهَا لَا يَقُولُنَ اللَّهُ قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ